بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الفلام غلبة الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون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 كانوا اشد منهم قوه واثار الارض وعمروها واثار الارض وعمروها اكثر مما عمرها وجاءتهم رسلهم بالبين كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون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 ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن مُّنْبِتًا وَمِنَ خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم ودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون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 ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته ان تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا يخرجون، وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه، وهو وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم؟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 وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله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 كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة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 وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ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 ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو وَمَا آتيتم من ربا ليربو في أَمْوَالِ النَّاسِ ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله تريدون وجه الله تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون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 قل سيروا في فَانظُرُوا فانظروا كيف كان الَّذِينَ الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله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 ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بامره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون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 فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسافا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أي ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن ارسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء ولا تسمع الدعاء اذا ولوا مدبرين وما انتبه العمي عن ضلالتهم تسمع إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف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 وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبستم في كتاب الله لا يوم البعث فهذا يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون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 لا الذين كفروا إن أنتم إلا مضطرون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق انَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ